ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنذَكَرَ حَرَّ أل علي أمحاب الأنتين نزئوني بعلم إن كنتم صادقين <تصفيق> نزئوني بعلم إن كنتم صادقين